الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الوفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه واحد تقدم هذه المجله والصحيفه اسمها لها وله وفيها موضوعين نعلق عليهما بالنسبه للال الامر الاول والصحيفه تستنكر على الموضوعين واحد افريقي قال المحرر يستنكر الكلام ده ولو حقا يستنكر لكن انا عندي كلام مع المحرر اضافه الا الخبر الاول نقلت صحيفه صوره رجل افريقي عمره 64 سنه قال طلع للسماء ها اربع مرات وشاف الله بالعين المجرده والوال وال والكاتب المحرر قال لهم ما مقلخ والقلوب ثبت قلوبا على دينك واعمل على ما تعجب ولا هو يجب اكتب ذلك كلام جميل اجدر لك الكلام والثاني ان واحد افتتن به الناس وجوزع طيبه واذاعه الفرقان اسمه طارق السوداني هذا السجمن نقلت عنه الصحيفه انه قال بيدعو الى حريه التعبير قال يدود للإنسان أن يعترض على, على الآخر وأن يعترض على الدولة وأن يعترض على الحاكم وأن يعترض على الله وعلى رسول الله بنص وده كلاب سويدان وانا قمت بطينا عن الرجل ده ده شخصية خبيثة وانا ده يصلفوا على إسلام ساكل وده أخو مسلم في النهاية والله صحيح من جماعة الإخوة تلميس حتى يلبننا المصري من الشبقة بتاعهدين قد يقرر لك كلاب وبعدين ينعلق على الكلام له بالنسبه للخبر الاول قال رجل يدعي صعوده الى السماء اربع مرات ويرسم خريطه الرحله يخصم مدعوا النبوه او من انزل الله عليه ما الوحي بالنبوه قبل بل ان بعضهم تمادى في الخرف الى اقصى درجه حتى انه يدعي الالهيه ولكن مدعيين هذا جدد في ادعاي حيث يؤكد انه ذهب في رحله سماويه ورى الله رؤيا العين ثم قال يا مثبت القلوب ثبتنا اللهم يثبتنا كلنا لاخير الكلام ده انا مستغرب انت جايله الكلام ما في الافريقي طب يا افريقي فكر منه والله العظيم <تصفيق> بس في شكله ذاته شكل زول مجنون ساي ادي صورته موجوده ادي يكون مجنون يقول ضرب لي سياره كله ورد مش كده الكلام اللي قال دول ده ابوك الشيخ قال الصوفيه قالوا يعني ترى هو ده اللي بيقوله المحرف فهمك في الصوفيه اللي قالوا الكلام ده فهمك في عبد المحمود الردي هذا مش غريب سودان انت ما اجي افريقيا ما شون حد وين في في, في, في في طيبه في في في طرب عبد المحمود الردي كتابه قاعد عند داري في المكتبه غريب ما بعيد موجود الان بالاسواق دير بيتكلموا ان الاوليه انه عاد تشوف والله وَمْلَغُوتْ وَلْنَسُوا مَعَوْهُمْ يُرَيْحِينَ أدّيك الكلام في الصفحة 141 الكلاب دا في الصفحة الكتاب المصرة العلمية لأصحاب الطرق الصوفية تأليف عبد المحمود نوداين الطيب السماني بتكلم في الصفحة قال وَمِنْ كَرَمَاتِ سَيْدِي مَحْمُودَ الْفَرْهَلِيَ هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنه قال هذا الفرغ عليه يعني الفريغ كان قال يصبح يصبح أصبره وكان ذا يقول تقول له هو لي؟ قال أنه قال كنت أمشي بين يدي الله تحت العش فقال لي كذا وقلت له كذا الفريغ ينبعين الأفريغ والسوداني فقال لي يا معرف يا لا ولو الفرش شنو أبوك الشيء لما يقول عليك لأ... اه دي هم دافلك المحرّسة لأبوك التلاث عبدالحوزم دافلك رضي الله عنه اه والأفريغي اللهم سبقه <تصفيق> ما هو ده غالطلع وده طلع ما هو يا عيدا طلع ميداني بتاعي ما ما الممكن تطلع في النهاية وانا ما ياهم وكله كذب وهذا صوفية يقول لك عندنا حضرة إلهية الصوفية عندها بحيث ما الحضرة إلهية والحضرة النبوية والحضرة إلهية يقول لك أنا شوفت الله ومبارك كنت مع الله والله قال لنا وفي كتاب طبقات الشعراني ده اللي اعتمدوا البرعي في قصيدة بسر المؤمنة طبعا عندي مايسا في جمال ما نقول البرعي يقول لك يا خدر بشيال أولي يا خدر ما سيناه قلنا قال كذا والكلام نغال بعد يلو ذات الدنيا اللي نغالي أسألنا فهم نبذناه قلنا إين قلنا لك جعل كلام كي دا محمود الكلام دا يا نظر انت بتجيب ما لك انت بتجيب ما لك يا دا انا رأيك كلام دا يا نظر انت جعل طلع لها تطلع روحك انت طلع بيطلع لها عشان ما تطلع لها في لها دي اطلع أولي نقول لك يا اخي ما اخي نجوش رأيك بقونه تعال لي انتهي ذات كذب هلا ده كذب على الله على الكتاب بتاع بتاع الشعران بتاع الاولياء الشعرانيه اللي بتاع مصر نفس القضيه لما ابراهيم التوسل الدسوقي قالوا بدي سوقنا الهائم بحب الله بشكل الدسوقي بتوسل بهم ده ايه حب لله سيدي الشعراني الناشر لعلم الله ده اللي في الكتاب بتاع الاولياء ذاته هو اللي كتب الاولياء لما اتكلم الشعراني عن الدسوقي قال في تجربه الشغل قال قال سيدي ابراهيم الدسوقي انا غطتك الله على العرش انت قادر تفريغ براو الدسوقي برضه ما جاله انا غطتك الله على العرش انا مفاتيح الجنه بيدي انا مفاتيح النار بيدي فمن زارني اسكنته جنه الفردوس المحرر اللهو ما سبت كله من على هديك هدي سوقي هدي سوقي ده هدي سوقي ومن أظلم ممن يفترى على الله يكذب وين يقول لك المجلس أريع على التصوف يصفي دبرا أعلى أعلى أعلى أعلى يطلع الأعلى وتقول ليه مجلس على التصوف ما هو ليه التصوف ذاته يتكلم خمانا يعمل له مجلس أعلى و... ومجلس متوسط ومجلس أدنى مجلس متعشون يا أخي للتصوف فيه بعض تلبي يعلو من أعضل خلقت لا جيت تتكلم وين ما اتكلم معهم في دائرتك واي دول افتكر التصوف عند علوي ده منه جيب المجلس الاعلى جيب أعلى الاعلى جيب وجيب كتب التصوفنا شوف ده عالم ها هل من من يشارك الله هذول في اولويتي ورودي ده يا مولانا مجلس كما الدنيا في اخر ايامها نازل دي الكتب وقاعده ولبسوا فينا ايوه banget يعني مش كلهم انا اقول لهم الكذب هذا ينخونا الجهات الرسميه نقول لهم يا ناس نازل افترو عليه يقول لك لا انتم الحقيقه بالشيوخ الاوليه يا خدعاء الله خلينا نقول ليها درسه الله ذاته درسه الله الحلاق اذا ما قتلوا قالنا الله الحلاق قالنا اما انا ذاك واعبده ويعبدني واحمده واحبره ما قالنا الله انت قال الحلاق هي بيتكلم ناس بيشير لله راح يقول لي قاعد تسيراولي وهالدي بيجعل لي ضرب سيلي يلا عشان كده فينا ثلاثه ما عارفين الدين ده هو ايه والله فينا ثلاثه لا ثلاثه فلسطين اللي يضرب بها كلمات بالرغم المجلس الاعلى اللي ذاكرين ايش شو كلمه اعلى باقي مجلس يا اخي اللي ذاكرين مجلس ذاكرين يا ودي الجامع ده ده المجلس الاعلى الجامع شنو المجلس الاعلى ده تذكر هذا في بهوت ان الله ان ترفع ركبه يهدا تعال في المجلس ده لك ما يسالي كما شغل بتاع تضليل بقى العام كله هواهات ودلحابين وكتاكيكو ده دل المجلس الاعلى الذاكرين ها اللي هو ساري الليل وسوق الليل يا تايك سوق الليل توديني عطى يا هو ده مجلس الاعلى الذاكرين يا هو ده ذكرك ده تراجع يلا نذكر زي ده ها كده على امه الاسلام يلا يا راجل اللي ناخذ ولا ادير يوم انت في العوال ولا مو ريمو العب وراها العب يا اخي على كل حاجه السجمان ده ده بره تسبعه تفتح له تفران يجيبولك من الصباح في السيره النبويه دكتور السويدان يسدني تقين توذا السويدان مش عشان انا انا بتكلم الكلام وده الكلام ما ده كلامه كويس الجريده الجديده كويس بتاع الجريده كويس بتاع الساصونه بتاع الساصونه بيقول لك يا خد المعرفين قال له دكتور لا ولا خد شنو بتاع الساصونه ده لا ولا ده لا انصار السنه ولا حاجه شغال سخن لاخير الكلام برضه ما عجبه شكرا لله ولاه برضك تفاكر تفاكر ده بيتكلم بجريده وجرطه سجمن قال الله المستعان الدره من الشغلات دي الله المستعان السويدان الاعتراض على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حريه التعبير قال في احدى الندوات المسجله قال السويدان جزء اخر من قضيه الحريه بالنسبه لي هي الحريه المتعلقه بالتعبير حريه التعبير من حق الناس ان تقول ما تشاء ها في و و و الدعوه للبيب في في, في, في غيبه هذا اخلاقي الدعوه لافكار الاعتراض على الدوله الاعتراض على الحاكم الاعتراض حتى على الاسلام ما عندي مشكله فيه حتى الاعتراض على الله وعلى رسوله كله ما عنده مشكله المصنف حتى على التعجب وسال الله يعني الله يجنبنا الفتن كويس كويس لها وله كويس ديت تشاركنا كويس ما بطلش فهمت كويس دخلها جميل بالله ولا انا احنا بنشيد بها ولا ودي لان اكيد ليه كلام لناس يعني اي بنطلان ويستنكروا هذا ده كلام جميل انت فاهم كلامي فده كون نقول من حق الشيخ ان يعبر على الراي تعبر ليه يا اخي انت تعبر حتى تعبر تخالف الرسول انا ما قاعد اتكلم عن التعبير عن الحال فيه وده كله اتكلمنا عنه لكن قال حتى ان اعترض على الله وعلى رسله الكلام ده كفر قال بيقول با كفر الرسيده يعني احي وزول ده الكلام ده كفر الرز بتاعك اذا تعيد من يعترض على الله وعلى رسوله معناها انت كفر لان الكلام ده قالوا بيعترضوا عليهم قالوا كفر يتردوا على الله قالوا قالوا كفروا ولا ما يعرفوا اديك الايه قال تعالى لا الام 69 170 من البقره البقره غريبه وخليك تقراها السجمان ده بخليك تقراها واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وكذا ده مش معلق على الايه 169 واذا ادى الله قال واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا اعترضوا على امر الله قالوا بنتبع مع ألفين عليه ابان اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا تدوب بعد ذلك وهم سائل الذين كفروا يا بعدين هل يعترضوا على امر الله بان قالوا في فريق الابوات bal aaysa 170 ما جاء بعدها في الافيد ذاتهم وما سائل الذين كفروا اصعب هذه المقوله كما سائل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او هتاه وين فهمه و الاخر فالكلام ده عشان كده السجمان ده انا ردت عليه ان احنا عندنا ردود على اي حاجه وده واجبنا هذا واجبنا وده اللي انه ده بحث وعلم تشوف دكتور وتتكلم في الصباح من جامعه طيبه تقول ده دين والناس ما عارفه ايش هي اللي بيتكلم نحن وننقد الناس ما عارفين احنا بنعمل بشنو اصلا ومالذي يدعو الى ذلك وحمايه العقيده والدفاع عن المقدسات بمصطلحات احسبك تقول لي يا اخي انت معروفين ان صار وصلنا جنينا مشكلات في الناس وبعد ما فاهم حاجه يقول لي سافر ما فاهم احنا اتكلمنا نتكلم بس احنا عندنا مشاكل فيه. في شي شيخ الطايره تفتكر ان عندي مشكله مع السودان ها او سعود وكويت او لاكير الدين لا. الدفاع عن العقيده الدفاع عن الاسلام هو الذي يجعلنا نثل هؤلاء الاسو وان نكشف عن زيفهم ومن يقف وراءه ولا ناس الا كل حال كلام موجز انا هذا الكلام اللي ادي بحتاجه تاخذين به بيقول, بيقول لي قول لي بيقول لي بعد اتفرغ الجماعه مع صار السنه الى جناح المركز العام وجناح حزبيه وبعيون على الحق وبعيدنا عنك هسه ده عنده موضوع ده عند موضوع انت عندك موضوع ما تسألش انت ايه اللي يكون عندك حاجه كده لكن بعد برضو انا بجاوبك اول شيء جماعه الثرسلنه ما اتفرقت والله صحيح لانه كما اتفرقت دي عندها لا تعريف شرعي هنا هو جماعه الثرسلنه بالحقيقه ما اتفرقت فاهم ده يختلف يختلف اختلف في المركز العام في نهب زيد الاثنين دول مختلفين ما اتفرقوا لانه كما التفرق دي عندها مفهوم في شرائع لابيه الاختلاف في الشريعه الاسلاميه مخالف يجوز والتفرق لا يجوز والتفرق كلمه التفرق تعني الاختلاف مع المنهاج بتاع النبي تعتلم الغافيو وتفترق امتي على 370 فرقه كلها في النار الا واحده اصحاب الوحده دي دول هم المتفرقوا بمعنى انه لو اتحد انت تاخذ راي الكلمه دي لو لو اتحد بتاع ال 72 فرع كله ولا بيقولوا كتله واحده وخالف المنهج ده اسمه شنو بس هو انت فرق ان الله قال ان الذين تفرقوا دينهم وكانوا شيع على ثمهم في شيء فالتفرق يعني الاختلاط مجنون الاختلاط مع, مع المنهج عشان كده قال الشاطبي وكل تفرق كله يعني التفرق دعى الى اختلاف وكل تفرق كل خركة دعا إليه نوخ خلاف وليس كل خلاف يسمى تفرق عشان كذا أثنى لما تجرى في المذاهب يقول لك قول مالك مالك وقال مالك كذا مش كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد بن حمد المذاهب مش كذا أنا دا المختلفين ما يتفرقون من هاجهم واحد من تكون لهم بتعترف بهم كعيمة الإسلام مش كذا بقى من هاجهم واحد لكن مختلفين فالاختلاف شيء أن يختلف بعضهم مع بعض في بعض المسائل ده شيء طبيعي لكن ان ان يختلف مع المنهج هذا التفرع عشان كده لو اجتمع الباطل باجماع انت عارف ابراهيم كله الله بالك ابراهيم قال ان ابراهيم كان كافر وما يعني هو كان براو لكن بالمس القديم باجماع والجماعه ده كلهم يا جماعه كلهم على الكفر وابراهيم براو الجماعه ده كلهم متبعين مش ده كلهم على الكفر قالوا ابراهيم ده امشئ ترمي برايه ده ائثم الذين يفرحون دينهم كرباينه يتلملموا كده لكن تاموا وحده على مال كنوع على مال باطل فقه هنالك فرق بين تفرقوا وباشروا بين اختاروا فجماعه انصار السنه محمديه لم يتفرق كلهم تمشي تلقاهم مركز عام قال لنا حزبين جينا له الاثنين كلهم تلقاهم اته نقول لهم ما حكم ده يا الله مولى فهو مشرك انت تابع ياتهم يعني على المركز العام ولا نمشي هشوف جناحه بيت كده يا اسمع طبعا انتوا خليتوا الجماعه دي كده اهي فبلوا غير الله كلمه يقول ايه ده مشرف كبير اه بقى ما لازمش مناج واحد عشان كده يعني عندنا في, في المنهج بتاعنا ممكن يكون في مليون تنظيم لهنصارصلنا وده حير الجماعه ده حير ناس الدكتور الجماعه لخبطوا امرهم لخبط ده حير لاك الجماعه اللي كانوا في في الاختلاف ده قالوا ما يعرفوا تن ها ومانهم تنام بيصاروا لهم ثاني تيار بجليل الله يا اخي انتوا ما قالوا قالوا انه يا اخي نحن من نتحلك مننا ممكن يكون في منيه التنظيم لانصار السنه وكلهم يجننوا وذا مجننا يا جماعه اولاد احنا جنينا بعد فرقتهم ثاني فرقتهم صار لي تعب كثرته لا لي حاول منك جبه والله صعب ميزن في انصار السنه اسس السنه ما تفرقوا <تصفيق> اتبعوا كلامي انت حسبها فظنوا فرق بين ان تقول تفرغوا وبين ان تقول شلوا اختلوا فالاختلاق بالغ والمنهج يسع لكن كل الاحزاب كلها لو لو اتفقت ما تفرغت لاننا كلها دي سوا فرغنا كلها لو تلموا اخوان مسلمون مع العناصر دي مع معروفيه كله يتلموا احنا عندنا المفرغين في النهايه هل علي انا واصحابي انتم متفقين ايوه طيب انت كلكم بتقولوا واحد اهي انت كده يقول لك والله كلنا واحد لكن طبعا حقيقه انا في في الاصل بطبع الانصار وحده طيب لما بعد كده يقول لك لا من اجل حريه الوطن ومن اجل يا هذا انتم مستاهبل كلنا وطنيين في الوقت بتاع الشد ده بنتفق في الحي اللي انت فيه ان هذه تفرق في المساعد اما انت على منهج منحرف ما تقول تقول احنا اخترنا قضيه قضيه بتاع الالتزام بالمنهج فاذا صحيح سؤالك جماعة قد صار أصولنا لم تختلف، لم تفترق ولكنها شنوه؟ ولكنها اختلفت وما يضر، هذا ما يضر في الشراء أثلابية ويجوز في الشراء أثلابية أما اليوم على الحق الاثنين ألهم <تصفيق> فإذا كانوا معه لمن أجيبك خلاس معناه الموضوع انتهى مش مع لي أنا وصحابتي؟ خلاس يوم الاثنين ألهم مع من أنت؟ أنا وهم كلنا على الحق انتهى للشغل عليك دائر من نتالحية، بنلتقى إن شاء الله في ذلك